وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا اتبعوا المرسلين اتبعوا Woman bu wow. صيحة واحدة فإذا هم يا حسوة على العباد في قرآن صنت في آفاق الحياة